يا رب قد أحزنتك بالشر قد غضبتك يا رب قد أحزنتك بالشر قد غضبتك لكنك في حبك أعطيتني أفضى كبرياء القاسيات وحب نفس الفانية من كبرياء القاسيات وحب نفس الفانية إنقذ حياتي الغالية كي أقتل خدني فإني ملكك واجعل مرادي شخصك خدني ملكك مرادي شخصك خدني كما يحلو لك بروحك روحك